اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ا ر ت ب ا ن ا ا ل س ل ا م على عشر ا ل م س ل ي ن سيدنا محمد النبي الامي ا اللقاء الان ت علينا في يخرى

فاعطي ل ه تشييخ ا ل ق ر ي الحكي احمد اللحين مهمته عربيه ومقرئ خلالها ا ب ا

ب س الله ا ل ش ر ح ا ن الرحيم الله

كما أ و ح ي

و ا ل أ س ب ا ط وهي سبب

私、well, uh

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وارسلا لم نقصصهم عليك وكلما الله م س ى تكليما

Yeah.、Mm -hmm.

كما أ و ح ي ن ا إ ل ى

Why are you

و ا ل ا س ب ا و عيسى و أ ج و ب ويونس وهاغون وسليمان

حتي ناداه د ب و ر ورسلا قد قصصناهم ا

Oh my...

رسلا مبشرين

رسلا مبشرين وملذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد

やけに。<音楽><音楽>

والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا

وكفى بالله شهيدا إن الذهب

ان الذين كفروا وظلموا

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إ ل ا طريق جهنم خالدين فيها

وكان َََ ذلك َِ على َ الله يسيرا ًَِ

ق د جاءكم الرسول بالحق من ربكم

ي ايها أ ال الناس قد جاءكم الرسول بالحق

What is-

يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا ت ق و ل و ا

إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

ولا تقولوا ث ل ا ث ة ا ن ت ر و ا خيرا لكم إ ن م ا ا

ولا تقولوا ثلاث كنته خيرا لكم

له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى

ف آ م ن و ا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث سلته خيرا له

له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وكيلا

لن ي س ت ن ك ف المسيح أ ن ي ق و ن